موسوعه النابلسي للعلوم ا ل ا ا ل ا م ي ه اسماء ل ي كتب ع ل الله ي من ب الحسنى أ ي ا م ا معدودات فمن كان منكم مريضا أ و على سفر أ و على سفر فعده من أ ي ا م أ خ ر وعلى الذين يطيقونه فديه طعام مسكين فمن وأن تطوع خيرا شهر رمضان شهر م رمضان الذي انزل فيه القران الكريم هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر ف ل ي ص م ومن كان م ر ي ض ا أ و على سفر او على سفر فعده من أ ي ا م أ خ ر ى ي ر موسوعه ا ل و ن ا ب ا ل س و للعلوم ت ك ل ا ل ا ع ل ا م ولعلكم تشكرون و إ ذ ا سالك عبادي عني ف إ ن ي قريب فإني قريب اجيب د ع و ة الداع اذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون